محمد رجاء شاء الله شكرا لكم الحمد واربعين وإلى أهل الله وإلى سبيك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فتوقفنا عند قوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضو والأوصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع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 وأن المساجد لله وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه قال ابن عباث يعني فيها يتلى كتابه وقوله تعالى يسبح له فيها بالغضو والآصال أي في البكرات والعشيات في البكرات والعشيات بضم الباء والكاف والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار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 يصدح له فيها بالغضوي والآصال فتبح البيعي من يصدح على أنه مبني لما لم ييس فعله يعني مبني لل للمجهور وقع على قو والآصال يسبب له فيها بالغضوي والآصال الرجال اعتبار أنه فعل فعل محظوع تقديره ومن يسبحه فيها رجال وصلها ليه لو على بس لان رجالا كون فاعل يسبح لكن يسبح له فيها بالغدو والارصال رجال, رجال هذه دي فاعل يسبح اما يسبح هذه فعل فاعل محذوف هو بكر هنا نفسه قال بفتح الباء من يسبح على انه مبني لما لم يسمى فاعله وقف على قوله والآصال وقفا تاما وابتدا بقوله رجال لا تهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولكنه مفسر للفاعل المحذوف كما قال شاعر كما قال الشاعر, كما قال الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح كانوا قال من يبكيه قال هذا يبكيه <تصفيق> وكانوا كيل من يسبح له فيها قال رجال يعني كانوا يقول من يبكي على زيد قال ضارع لخصومة ومختبط ضارع لخصومة يعني كان البيت <تصفيق> يعني اللي يزيد رجلان مظلوم ذليل اللي هو بارع بخصومه طبعا برع الرجل يضره ضراعه خضع وذل مظلوم مضلوم ذليل يعني كان يلجا الى يزيد لياتي له بحقه وطالب حاجه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 ما يبقى هو كان يقول من يبكي على زيت ضارع ومختبط و, <تصفيق> و إيه يعني ايه وجه شبه يعني ليبكى <تصفيق> نعم مبني للمجهول ويزيد هذه قال بعضهم انها على اعتبار منادى يبقى معنى البيت قال اي ليبكى أي ليبكي ضارع يا يزيد عليك وصل طبعا هو فيه اكثر من معنى للبيت وفيه معاني اصلا البيض كذا معنى تقذفه به القوادس او تهلكه المهلكات يبقى وجه الشبه وقال يسبح له فيها بالغضو والاعصال رجاله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 اللي هم بكراه لا ماشي. يعني هي يسبح في كراه هم بكراه كده او كراه ثاني ما هو ذكر أنا. هذه كراهة عبد الله بن عامر وعاصم في رواية ابي بكر عنه والحسن اللي هي يسبح ان اراد ان يطلع الورة فماشرة كانه قال من يبكيه قال هذا يبكيه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 وبعضهم العلم يعني اعرب الرجال على انها مبتدا يسبح له فيها بالغدو والاصيل رجال لا تلهيهم لكن لو قلنا بانه مبتدا يجوز ان نقف على رجال مايه لا نقف على رجال لو أنه مبتدا لو طب الخبر, الخبر في بيوت معي يبقى رجال خبر مفضل يبقى عندنا قراءتين القراءة الاولى يسبحوا القراءة الثانية يسبحوا يسبحوا على معنيين الاول ان رجال باعتبار انها فاعل لكالم محذوف الثانية باعتبار ان الرجال مبتدأ والخبر في بيوته أي في بيوت أذن الله أن ترفع رجال إلى آخر الآية أما قراءة كثر الباء فهي قراءة نافع وابن عمر وابن عمر وحمزة وكذلك روى أبو عمر عن عاصم فعلى هذه لا نقف على الأعصال إنما نقف على رجال قال وأما النساء فصلاتهن نقف على نقف على رجال نسبح له فيها بالغضو والأعصال نفش نقف على الأعصال أين فعل يسبح الرجال فنقف على رجال المعنى كذا يكتمل سبح له فيها بالغضو والأعصال الرجال لا تليم تجارة ولا بيع ذكر الله طيب لا ما هو أن على أولا الآية خلصت كده طيب نكمل على المعنى اللي احنا ذكرناه والوقوف على رؤوس الآية هذا ليس بمولزل وإلا فلو أنت تعرفت لمن معهم إجازات في موضوع الوقف والاتداء ده هتلاقي الآية عندنا دي تقريبا خلاف الآية اللي عنده نهاية الآية يعني في الغالب ده يلتزمون ب حروف دي ليه تجد وقفتها يعني عندهم مختلف لكن في الغالب بترجع الى المعنى الشيخ حسن كان يقول موضوع وقف الالباب ده يحتاج الى عالم بمعاني القران اكثر مما يحتاج الى عالم بالتجويد وكذا لانه في الغالب بيتوقف على معنى الايه قال وقال الامام وام النساء صلاتهن في بيوتهن افضل لهن لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها يعني نعم البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يعني حجرة النور نعم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 مش عارف في صلاه وصلات في, في بيت الاله الحرام بنيه ا قال فأمرت فبني لها مسجد في اتصاء بيت من بيوتها واقمنه فكانت والله تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى لم يخرجوه لم يخرجوه اي هذا الايه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 وهذا في الصحيحين طبعا بعض اهل العلم استدل بحديث عائشة هذا وبكلم عائشة على منع النساء من المساجد لكن الاقرب لنا نأذن للنساء في الذهاب الى المسجد ونمنعها مما احدث الناس او مما احدث النساء نعم كل هذه الحديث صحيحة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 عن الصلاة وعن عبادة الله عز وجل وعن أوراديهم وعن ما يفعلونهم ينطاعه. ده ما انت تيجي تقول بقى انا سيب البيت مثلا اربعة شهر في السنة وثلاثة يوم كل شهر نهيك عن التحديد هنقول ان هم ما بيحددوش وان خلاص خرجوا من دائرة ايه موضوع التحديد ده بيطلعوا سيطة شهر في السنة شهر ايه شهر ونص نقسمة لكن عمر يكون ده ايه الحل عشان يركق قلبي والكلام ده ترقيق القلب ده أصلاً لا ياتي إلا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 الموضوع الدعوه ده هنا في ناس بتدعو وهناك ناس بتدعو وفي ناس هنا محتاجين دعوه والناس هناك محتاجين دعوه يبقى احنا اصلا بنتكلم على الايه على انضباط الايه المساله ما علينا احدا قط من الصحابه ولا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك البيت كده يقول هاخرج خمس ست ايام كده لله يقول لك هم الشيخ محمد حسان مثلا بيروح قطر ويروح الامارات هو انت شايف محمد حسان